أعوذ بالله من من من من من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك இப்ப خَلَقَ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ فَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ اجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ مَا لَكَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَنْقُونَ مَعَ من من صيصال مسنون قال فاخرج சரிங்ல பதமிூருமிஜி ஓ عليك ஓ கல் தோ இலமூன் பாலல் மோ வரி இலாய منهم المخلصين قال هذا صراطنا علي مستقيم ان عبادي ليس كان لهم سلطان الا الله الا ان تبعكم الغاوين وان جنن ما موعد لَهَا سَبْعٌ ضِوَابّ لِكُلِّ بَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ تتقين في جنات وعيون ادخلوها ادخلوها بسلام امين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا ونزعنا اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ننبئ عبادي ننبئ عبادي ننبئ عبادي நபு ஐபாதி நபு ஐபாதி அங் நீ அனல்